انظر الله على كل حد يقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه تباسي في الكتاب أولئك العنهم الله ويلعنهم اللعنهم إلا الذين تابوا أصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنتوا أبو الرحيم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك أنت أرحم الراحمين اللهم إن تجاوزنا وأخطاءنا وأنت أكرم الأكرمين وأجل الأجلين اللهم إنك عالم بما يكاد بينا وينكر بينا وأنت أرحم الراحمين اللهم رد كل كيد بصاحبه في نحريه ورد عنا كل ماكرين وحفظنا بحقك وعصمنا بعصمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه لنا فانظر هنا البينات والهدى الكتاب والسنة أو قل شرائع الله لفعله التي أنزلها على رسله فهذا, فهذا هو الهدى وهذه هي البينات ولا يحملها إلا الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يغرثوا ولا نار ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ مهافر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل كال... العالم على العابد أو فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم وقال, مت... وقال فضل العالم على العابد في الوقت الترمذي كفضل القمر على النجوم شتان شتان بين القمر وساجل النجوم سبحانه ربي العظيم إن الله اصطفى أناسا فجعلهم محلا لعلمه ويرث نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثم اورثنا ثم اورثنا الكتاب لادين اصطفائنا من عبادنا فامنوا فامنوا ظالم من فامنوا فامنوا ظالم من ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات باذن الله اللهم فلنا ما اخرنا ما اثرنا وما علنا وما تعلم به هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من دلالات البينة على المقاصد الصريحة الصحيحة والمنافع وهدي الناس هداية القلوب هداية الدلالة هداية الشريعة والله جل في علاء على كل شيء قدير سبحانه جل في علاء وهو بالإجابة جدير نس الله جل في علاء أن جعلنا من هؤلاء الذين أنشرون دينه وأنصرون توحيده وأنصرون سنته ويقمعون البدع التي طلت برأسها والله أعلم بأهلها ان الذين يتمون ما انزلنا من البينات والهدى كبني اسرائيل الذين قد كتموا ما علموه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسماته وصفاته كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابنائه قال هو هو قال هو هو قال ماذا بعد قال عداوته الى يوم الدين هذا الذي نراه الان يعلمون الحق من الباطل ويعلمون اهل الدين حقا ويعلمون اهل الزير حقا لكنهم عداوى ضريع عدا عداوى ظاهره للدين ولاهله ففي حقيقه الامر هم لا يعادون شخص الذي يحمل الدين هم يعادون الله ويعادون رسوله صلى الله عليه وسلم لو وقفوا مع انفسهم وقفه واحدة لعلموا جيدا انهم يعادون في الاصل الله ورسوله ودين الله جل, جل في علاه وقد نزلت نزلت كما قلنا في الكتاب كتموا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علموه وايضا المسألة نقول وان كان النزول سبب النزول انهم كتموا النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي لكن الآية على العموم والاصل ان يبقى العمل عموم ما لم ياتي مخصص يخصصه والعبرة بام اللفظ ده لا بخصوص السبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم اجمع الله يوم القيامه بلجام من, من نار قال أبي بكر رضي الله عنه عن رضانا وقال لولا الايه ايه في كتاب الله ما حدثت احدا شيئا ان الذين يكتمون مات ما انتم من البينات والهدى من بعد الناس ما ينام للناس قال النبي حاتم بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي في جنازه فقال ان الكافر يضرب ضرب بين عينيه امنت بالله بما جاء الله على امراض الله أعنته برسول الله بالمجاعة رسول الله وعلى مرض رسول الله إن الكافر يضر الضرب بين عينيه يسمعها كل دابة غير استقلين فتلعنوا كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللعنون أولئك الله ويلعنهم اللعنون يعني الأرض يلعنونه والحديث كان فيه بعض الكلام لكنه كما قلنا في هذه الأماكن والمواضع تتعنس ليس ليس الضعف شديدا قال عطاء ابن ابي رباح كل دابة والجن وكل وقال مجاهد إذا أججبت الارض قالت البائم هذا من أجل عصاد بني آدم لعنى الله عصاد بني آدم لحق لها لا قطع بلا يعني بدلا ما يستغفر لنا فإننا نلعن بسبب ما نفعله في الأرض الله مرفل لنا يا رب العالمين قال مجاهد إذا أججبت الارض قالت البائم هذا من أجل عصاد بني آدم قد قال الله تعالى والهاه مصداق القولة تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قد الله تعالى في اياته ويعفو عن كثير وقال أبو العليا وربيع أنس ابن أنس وقتادة ويلعنهم اللعنون قال يلعنهم الملائكة والمؤمنون وقجعل حسن العالم لا يستغفر الله كل شيء حتى الحتان في البحر فإذا كل عاص وكل متعد فإن حتى في البحر فكل ذراب الأرض يعلنونه فنسأل الله رزق الفلاء لا يعاملنا بما نحن أهله لا يعاملنا بما نحن أهله قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبايعوا وهذا أيضا تبين لنا خطر خطر مكانة العلم وأهل العلم وخطر مكانة العلماء العلماء الله على استفادهم على الناس من أجل إذاعة الناس جميعا من أجل رفع راية التوحيد ومن أجل إجلاء سنة سيد المرسلين فلذلك وردت على الأم أن تعرف قدرها وأن يعني تقف موقفا للتبجيل والتفضيل لهؤلاء الذين رفعوا راية التوحيد لكن سبحان الله الكلام الكلام هنا في الواقع يخالف جدا المراد والمطلوب وأيضا الكلام على وجوده وجود هش وجود هش همسات ومضات ثم بعد ذلك الظلم الحالكة تأتي كما قلت مات الغلام ومات الراهب لكنه أسس لنا أساسا وطرك لنا إسا طال الراهب للغلام أنت الآن تقدمني ولا ولا تدل علي الآن الراهب يقتل الغلام ما يتركه يقتل الغلام وبعدما قتل الغلام قتل هو والأمة بأسرها قد ماتت ما في ما تقديم الراهب للغلام ما في ويريد كتمه أن يكتمه يعني المسألة تمشي على طريق أنه إن استطعت إسقاطه وقتله ففعل ذلك فإن لم تستطع أن تفعل ذلك فقبله وضعه على جنب المثال العام عندنا حكماء النساء أنا أقول ذلك حكماء النساء الكبار يقولون هناك مثل حي عرفه أهل الظلم من لم تستطع أن تضربه فايش؟ فصاحبه لا صاحبه. صاحبه يعني سلم عليه وهش وبش في وديه من أجل أنه يعني لا يكون وحشا كثيرا عليك في هذا الباب وهذا المنطق لا, لا يروج على الله جل فعله والعمله الزائفه لا ترجع عند الله جل فعله المسألة واقفه على من يريد نصره الدين من أراد الله أراد الله له ما يريد ومن أراد نصر الله ونصر رسوله وسنته جعل الله نصر على يديه سنة كونية لا تتبدل ولا ولا تتخلف قال الله تعالى مستثنين من هؤلاء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هي عن وأصلحوا وأعملوا اللهم إنا نتوبك ونستغفرك عن كل عن كل ما بدر منا وإنا نستغفرك عن كل إساءة وكل وكل ذنب وخطيئة وتعدن وتطاول على حدودك ولم تأرخ الراحمين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا والإصلاح هنا هو أن يضع الحسن مكان السيئة فما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ساءت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية فإن كتم لابد أن يظهر لكن هناك شرط وقايدة عند العلماء بأنه أيضا لا يضيع العلم كما قال مالك يا أهل الحديث لا تضيع الحديث قال يا إمام وكيف نضيع الحديث قال ان تضع العلم في غير أهل وان تضع العلم في غير, في غير أهله لذلك لما جاء الجاهل ويسأل مالك عن مسألة فما أجابه قال أتكتم العلم أما خشيت من اللجام قال يا هذا زهد فأتيني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام قال الله تعالى فأولئك أتوب عليهم هذه بشرة كبير بشرة ورب كالبشرة حدثت في أحد إن الذين, إن الذين تولوا منكم يوم ملتقى جمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض لا بكل ببعض ما كسب الله قال ولقد عفى الله عنه إن الله غفور فنسال الله تعالى أن يعفو عنا وأن وان لنا هو ارحم الراحمين فاولئك شوف أولئك للمرتبه العليه التي التي قد قد انزلهم فيها رب البرية سبحانه وجل جل في علا فأولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم التواب يعني هم يسيئون ويرجعون يسيئون ويرجعون والله يتوب عليهم ويتوب عليهم سبحانه وجل في علا لو لم تذنبوا لذاب الله بكم ولا اتى بكم من ابدوله فاستغفرونا فارجعوا <تصفيق> وهذه دلاله على أن الزندقة ونشر, ونشر العلمانية كهذا الغبي البئيس التعيس الذي يخرج علينا وتكلم على البخاري وهؤلاء الأخبياء الذين يسمعونه ما أدري كيف أنا تجرأت الآن بلساني عليهم لكن يغفر الله لي لأنهم لا يسمعونه إلا بهوا من انفسهم ما أحد يقول لي هو يعمى عليهم هو يعني هو لا هو فصيح يعني أنا, أنا, أنا لو قالوا لي أن الخطيب البليغ الفصيح قد أثر في الناس سأقول نعم الفصحة على الله هايش تأخذ بالناس وإن من البيان لكن هذا يعني عنده عبط مزدوك يعني رجل هيئته حتى هيئس فيها ويضع القدم على القدم ويتكلم على البخاري بأنه يعني بيتكلم عن عن, عن, عن, عن نمنة تمشي أمامه يتكلم عن البخاري ويأخذ أبوال البخاري يتكلم بها طبعا مستشرخون الذين أعطوه لي الورقة يحفظها ليتكلم لي بها وعبيد في الحفظ حتى وبئيس تعييس مثل هذا نشر العلمانية ونشر الزندقة وايضا نشر البدع بين الناس كفى لتعلموا خطر المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى فيها محدثة لعن الله من أحدث فيها حدثة شوف يقول لعن الله من آوى من آوى محدثا ملعون فكيف من قدمه للناس فكيف من مكن, مكن له أمام الناس كيف من أعطى له آذان الناس يعني يسمعون, يسمعون له قال لعن الله من أحدث حدثا من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا فأنت تسمع الآن لرجل صاحب حملات هذا رجل أصالة يعني هو, هو الحملات لها قيمة عنه هذا الرجل هذا الرجل مجزوب مجذوب هو هو بزودع حتى في زش المجانين لابد المجانين يرحلونهم في مكان آخر لأنه هتكون مصيبة جلسة ما دخلت عليهم ستفتك بهم جميعا. يستهزؤ يستهز بالآيات. قال بكلمة دعنا نصّم لو في فيديو أتيكم به لأن الرجل هذا ليس في الدائرة ده ده طاير طاير في بحار الشياطين لأنه تكلم باستهزاء دعك من استهزاء بمن ما يغمنه استهزاء بآيات الله استهزأ بآيات الله التي سب علاها الصحابة تنقص منهم آخر آخر ما تنقص منهم أنا لا أرى أنا فقط سمعت هذه الكلمة قلت له هذا ليس مسلم واغتوني بصف لو في علماء حقا اغتوني بصف العلماء من يجادلوننا في ذلك هذا رجل استهزأ بدين بقرآن الله استهزأ بقرآن الله ثم بعد ذلك آخر من يستهزئ به من ابن عباس آخر من يستهزئ به من الآن ابن عباس رادي الله عن مرضاه هذا الرجل, الرجل يعني هذا هذا مع الروافد ماشي معه ليس مع المسلمين هذا شوف فاندل لما هؤلاء عندما تظهر وت يعني الـ الـ الـ الكفر والزندقة والعلمانية والبدعة تطل برأسيها على الأم الإسلامية ماذا سيحدث إن دمار الأم الإسلامية أنا والله يقيني مع ربي ذلك ولو ملك أمري الأمة بأسرها لا أمة واحدة أو أشخاص مع الأمة بأسرها ما دام قلب معلق بالله ذلك كل الجبال أمامه هذا حدث طبعا مع مع كلام البعض يعني كان يعني يريد أن يقرصني وما قرصني قرص نفسه أو المسكين فقلت له شوف ما أتيت به وتكلمت به يمينا وشمالا سأجيبك عنه بشيء واحد أنا اعيش لهدف وهذا الهدف اعيش لا, لا أدعي عدم البشرية البشرية موجودة والسيئات والمعاصي بلغت ذنوب عننا السماء أخر بها عند ربي وحسابي عند ربي ما أحد أستعر حاسبني عليها إلا الله جلال في أولاه لكن قلبي معلق بمن فوق العرش فلا تأتيني بخيل ولا رجل أنا قلبي معلق بمن فوق العرش وكل إنسان إذا علق قلبه بالله جلال في أولاه فاز أو حاز أو ارتقى وسما هو الله هو الله غزو بدر ما النبي صلى الله عليه وسلم أرادها الله فكانت ولو تعطتم لاختلافتم في معاذ ولكن لي الله أمرا كان مفعولا فهؤلاء الذين يمنشرون الزندقة والعلمانية والبدعة التي استماتوا عليها ويؤسسون لها ثم يخرجون برجل يصب ابن تامية لجنهار وهو من أغبى وهو ومن أجهد الجهلاء وهو رجل لاقى شيئا يعني ما عنده إلا بعض بعض ال المسائل الأصولية التي يتمسك بها ويتكلم بها وتنظر بها وطبعاً يتنقل من مذاهب رخصة رخصة يعني يقول مسائل على الناس وطبعاً التنقل بالرخصة صنقا كما قال ابن المسيب وغير ابن المسيب ويقولون أعلم أهل الأرض نعم هو لا هو أعلم الأرض نعم أعلم الناس بالسجادة التي التي كانت على قبر النبي فهو أعلم أهل الأرض بها ما عنده سجادة أنسى يصورونها دي لابد من التبرر بها السجادة دي مسة التراب الأم الطيب الذي على القبر <تصفيق> أبت ب... شاء الله ما شوفاهم كي استبداد وبغداد ولسه بغداد معهم فننظر في ذلك بقى صار أعلم هذا برضه ولا تقول لي الناس الذين يستمعون له ماذا يفعلون يعني لا هم أرادوا ذلك وافق شن طبقه وافقه فعنقه صادف هواها قدما خاليا فتمكن فمن فمن الذي يبرز هؤلاء أو يسكت هؤلاء الرعاع الذين ينشرون البدعة على على على خلق الله تلفعلها ويردون هدم الدين فالله مستعان وقد قال الله على أنفثال هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولاهم ينظرون وهذه يعني قد تمسك بها بعض العلماء الذين قالوا بجواز لعن الكفر لكن هذه مسألة خلفية فقهية عظيمة وهي لعن الكافر المعين لعن الكافر المعين الخلف فيه واضح جدا الجمهور على أن الكافر المعين لا يلعن وهذا الرجل الصحيح الجمهور على أن لعن الكافر المعين لا يلعن لأن النبي قال لاتصحبنا ناقم العون وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما لعن فلان وفلان في غزة واحد عندما كسر ربعياته فقال, فقال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وكل من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا أسلموا وحسنوا أسلموا, أسلموا من منهم سهيل بن عمرو وقف يما موت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة موقف أبي بكر في المدينة قال ايها الناس ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا ألومك أنت جزائري فوق رأسي وأحب الجزائر لا منكم يا رجل وأحب الجزائر حبا جما بل أحب شمال فيغتها بأسرهم حبا جما نسال الله أن يحفظهم جميعا وأن يحفظ بهم الإسلام لكن ولا ألومك انك في فرنسا لكن أقول لك عض بالنوارز على ما أنت عليه من ديانه وسنه وحافظ على طاب العلم أيها الكريم أنت عبد الملك صحيح عبد الملك لا أن أن تحافظ على مجالس العلم وتعض عليها بالنوارز هذه نجاتك من تطرى العلماء يتساقطون واحدا خلف الآخر يموتون ما بقي منهم أحد فأنا سأل الله للأشألها أن يجعل فيكم فينا وفينا وفيكم البركة ويغفل لنا ويثبتنا جميعا الفوض المصبطة حرمة كتم العلم إلا لمن لا يعرف قدره فلا ترسل علمك لأهل الدنيا فالنوم يزدرونك به وإن أظهرت علمك لأهل الدين ارتفعوا بك ورفعوك حسن التوبة وحسن فايا إلى الله جل في علاه نفع لكل عبد أراد الله جل أراد الله جل في علاه الحريص لا ينتظر إشاعات وأمس أيضا قلنا بأن الدرس سيكون قريب ما فانا خلاص أصبحت أتذل جدا من كل من يدخل والإشاعات لم يأتيني يعني أنا يا أستاذ أنا ضق يا أستاذ لو تفضلت علينا وتكرمت لتأتي في درس هنا تتكرم على الذي سيأتي فتفضل عليه هذا ما صح. أنت لابد أن تكون حريصا طريبا إلى أنت الذي تس تسأل عن الوقت وأين الوقت والتوقيت كانوا كانوا في رأي الأول هذا يعني نحن نعيش معهم بقلوب بقلوبنا الرأي الأول كانوا يسمعون قبلها بشهور في أنفسهم ويتأهبون بشهر كامل لهذه المجالس منهم من كان جل 5 أيام قبل انعقاد المجلس يجلس في المسجد حتى غضّ حاجاته لا يتحرك منه أصاب مع أدوات القضاء الحاية من أجل أن يجلس لا يتحرك ليستمع الدرس لو رأى الله منا ذلك ورب لا يمكننا الله لنا حقا لأنه يعني نحن في هشاشة لا يعلم بها الله، والله أظهر هشاشتنا حتى يبين لنا أن من يتمكن فينا ويتحكم فينا يعلم هشاشتنا والعجيب أن الله أطلعه على هشاشتنا لو ما أراد الله ما أطلعه أطلعهم على هشاشتنا وأنا أقول من الحكم لأن يمكر بهم فيحسبون أنهم تمكنوا وقبضوا قبضة من حديد ويأتي الله في علاء لهم من حيث لا يحتسبون ويقول هذه الهشاشة صارت ماردا عظيما وسترون ذلك وإن الله سيفعل ذلك ورب السماوات العلى إن الله سيفعل ذلك مع من ولمن وكيف ومتى هذا لا يعلم الله تلف علاء لكننا نعلم ونحسن ظن بربنا هذا لا يفعل لأنه قد وعد وعدا جزما بأن هذه الأمة ستتافع رايتها مرة ثانية وأن هذه الأمة ستكون قائدة للأمة مرة ثانية وأنها ستمسك زمام العالم مرة ثانية حتى يأتي عيسى عليه السلام ويقتل الدجال ومعه أهل الإيمان بس الله أن يوفقهم وإيكم كل قدير وبر جواز عن كافرين دون لعب المعين اللهم أمين جزاك الله الله